الآية أما رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من اليهود فقالوا سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوا فياستقبلكم بما تكرهون عليكم السلامة الله بركاته عليكم السلامة الله نعم فأتاه نفر منهم فقالوا يا أبا القاسم ما تقول في الروح فسكت ونزلت هذه الآية قاله أمم سعود وأيضا قيل في سبب النزول أن اليهود قالت لقريش سألوا محمدان عن ثلاث فإن أقبلكم عن اثنتين وأمسك عن الثالثة فهو نبي سألوه عن, عن فتية فقدوا أهل الكهف وسألوها عن ذي القرنية عن الروح فسألوه عنها, عنها ففسر لهم امر الفتية في الكهف وفصل لهم قصة ذي القلبين وأمسك عن الروح وهذا إثبات لهم أنه نبي نعم قال يسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربه وهنا اختلف العلماء في مسألة الروح ما المراد بها في هذه الآية فقال الروح التي يحيى بها البدن الثاني أن المراد بالروح ملك من الملائك وهو جبريل عليه السلام والثالث أن الروح خلق من خلق الله عز وجل صورهم الله جل في أولاء على صورة الدني آدم هذا رواهم عن ابن عباس والرابع هو جبريل عليه السلام خاصة من الملائكة وقيل الروح هنا القرآن وقيل الروح المقصود بها عيسى عليه السلام والصحيح الراجح أن, أن المسؤول عنه هنا الروح هي الروح التي تسري في البدن والروح على على إيجاز في التحقيق في فهمها الروح كما قال علماء هنا هي جسم لطيف خلق الله جل لا في علاج إذا اخترنا بالبدن كان نفسا وإذا خرجنا بالبدن كان نفسا وإذا خرجنا بالبدن كان نفسا وإذا خرجنا بالبدن كان نفسا قال الله تعالى وأسألناك عن الروح قولوا الروح من أمر ربي فهي من أمر الله جل في علاج والله, والله على كل شيء قديس قالوا وما اوتيتم من العلم الا قليلا وهذا زجر لهم زجر لهم حتى لا يساله على ما ما العلم لهم في هذا الباب ولا يسالون اسئله على التعجيز والتعنت لذلك زجرهم الله جل وعلا يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا الا قليلا وهنا اختلف العلماء أيضا في قول الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا من المقصود بهؤلاء فقال العلماء هم اليهود قاله الأكثرون هم اليهود والثاني جميع الخلق قالوا ما أتيت من العلم إلا قليلا واليهود أنكروا على النبي السلام قالوا نحن اوتينا الثمرات وانت تعلم اننا اوتينا الثمرات تقول باننا اوتينا العلم قليلا واوتينا من العلم القليل فهنا بين الله له فعلا على ما اوتيتم ان من لعلم الله قليل لما لما راكب الخضر وموسى عليهما افضل صوات التسليمات السفينه جاءت جاء عصفور على على اصل السفينة. فنقر نقرة في البحر في البحر فقال الخضر لموسى إنك يا موسى عليه السلام إنك يا موسى على علم علمك الله ما علمنيه وإني على علم علمنيه الله دل جعله ما علمكه فقال فقال وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كما نقر هذا العصفور في البحرية قال الله تعالى وما أتيث من العلم إلا ال ق ألونك عن الروح الرح الروح الح من أمر الربي وما أتييت من الأعلم إلا ال قلة ولا إن شئنا لاذهبن بال الذي أوحيية إلييك ثم لا تريد لك به علينا كيلة ولا إن شئنا لا نذهبنا بال الذي أوحيينة هنا ولو شئنا لم لا محاولاه من القلوب والكتب حتى لا يكون له اثر وهذا سيكون في يوم القيامه قبل يوم القيامه يسرى على القران فيرتفع والكعبة يهدمها حجرا حجرا بالصويقتين نعم قال ولا ان شئنا ان نذهبنا الذي اوحيناه اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا يعني لا تجد من يتوكل علينا في رد شيء منه لأن الله للعلى لو شاء ثبته في القلوب ولو شاء محاه سبحانه جل في علام فالنعائم منه والنعمة منه وهو أعلم, وهو أعلم وأحكم سبحانه جل في علام قال الله تعالى أن الله يحول بين المرء وقلبه قال ولئن شئنا لنذهبنا بالذي أوحينا إليك وقد ضمن الله للفعلان لمن حباه الله الرساله وحده الله الذي رفع له العلم الا الا يمحو لا تحررك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فقال الله دل في علاء إلا رحمة من ربك أي الله جل في علاء ورحمك فثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين ولكن رحمة من ربك تمنع أن تسلب القرآن وكان تسيبه برد شوي شويه اكيد هكون شويه اه اه, آه خلص خلص من ربك لكن رحمه من ربك تمنع من ان تسلب القران وكان المشركون قد خاطبوا نساء من المسلمين في الرجوع الى دين ابائهم الله عز وجل مسلب النعمه فكان ظاهر الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى التهديد هنا للأمة قال ثم لا تجد لك به علينا وكيلا نعوذ بالله من سلب النعاين نعوذ بالله الكريم المنان الرحمن من سلب النعاين اللهم ثبت لنا. لنا ما أنعمت علينا به اللهم ثبت لنا, علي لنا ما أنعمت علينا به اللهم ثبت لنا ما أنعمت علينا به وأنت cambi quizz mud r imposed بد أن تعرف وتتعرف على, على الله حق التعرف وتعلم بأن الله جل, جل في بأنه إذا استفى أحدا من عباده وقربه ورقى وعلمه ومكن له فإن الله أراده واستفاه فعليه أن يكون شاكرا زاهدا في الدنيا وما فيها ويستغفر ربه كل ما زل ويسارع في الخيرات والصالحات والطاعات والقربات يسبت الله له النعائمة ويزيده بها وينصر بالقرأة أنا متجالس هنا متجلس هنا ا مش مش برب مافي جاء عبدالله مسعود رضي الله عن أرضاه قال يسرى على القرآن في ليلة واحدة فيجيء جبريل من, جو من جوف الليل فيذهب به من صدورهم ومن بيوتهم فيصبحون لا يقرؤون آية الله المستعان ولا يحسنونها ورد أبو سلالة الدمشق صحة هذا الحديث الحديث لا يجب صحيح الحق أن الحديث صحيح أن نفسنا قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء نعم وهذه كما قلنا لأن أصحاب السلوك يقولون إذا وهب ما سلب إذا وهب إن الله إذا وهب ما سلب وهذا حق وإن الله ما وهب إلا عن علم وحكمة والله عليم حكيم يضع شيء في موضعه من استفاه الله واختاره فهو له لذلك قال الله تعالى ويسألونك عن الروح يقولوا الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا وأيضا فيها دلالة واضحة ردا على أن الإنسان لا بد أن يتواضع لربه تلف علاه ويعلم أنه مهما بلغ من العلم فهو جاهل وأن علمه قليل ولا بد أيضا في وفيها استزادة استحتاس الهمم على من الاستزادة من العلم فإن ابن مسعود عد الله عنه ورضاه وقف وكف في تلاوة قوله تعالى رب زدني علمة إلا ويقف عندها ويقول علمة زدني, علمة زدني علمة رب زدني علمة رب زدني علمة ومن رأى نفسه أنه قد بلغ هو الذي قد جهل حقا ما زال العالم ولا يزال العالم عالما ما جد في الطلب والتعلم والنبيل هو الذي يتعلم من من فوقه ومن هو ومن هو قرين له قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بي علينا وكي لن تهديد نصيراً الله جلاً في ومن كان الله معه فمن عليه وهذا أيضاً تهديد لهم ليس تهديداً للنبي صلى الله عليه وسلم بل تهديد الأمة بأسرية التي تهديد لأصناف من الأمة الذين يتأثرون بالمنافقين ويتأثرون بالكافرين فتهتز عقائدهم فالله جلال على يهددهم لأنهم إن صاروا على ذلك سلب منهم هذه النعائن اللهم سبت إيمان في قلوبنا يا رب العالمين قال إلا رحمة من ربك وهذه التي نرجوها فرحمة الله على واسعت كل شيء قال ورحمتي واسعت كل شيء كتب الله كتابا عنده فوق العرشي رحمتي غلبت غضبي إن فضله كان علي شكبي نعم فضل الله كان على النبي كبيرا فأعظم الفضل أوله وهو الرسالة وفضله بانتشار دعوته وانتصار دينه وهذا سيحدث في آخر زمان أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ إستامه غريباً وسأعوده غريباً كما بدأ فطوبة للغرباء الفائد المستنبطة الزجلو إذا كان السؤال عن تعنت الزجلو من العالم إذا كانت سؤال عن تعنت حس على الاستزادة من العلم رحمة الله واسعة كل شيء من كان الله معه فمن عليه تذكير الله لعباده بالنعائم للشكر تذكير الله لعباده بالنعائم للشكر بهذا نكون انتهينا وختم الله لنا الدروس اليوم بفضل منه ونعمه لا فلعسنا بفضل